ص ل ا ة القيام يثابكم الله الله أ ك ب ر الله أ ك ب ر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم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 فمن ََ يكفر َُْ بالطاغوت َِِّ ويؤمن َُِْ بالله َِِّ فقد ََ استمسك َََْْ ب ِ ا ل ْ ع ُ ر ْ و َ ة ِ الوثقى َْْ لنفصم ََِْ ا َ لها ََ والله ََُّ سميع ٌَِ عليم ٌَِ الله ولي الذين آ م ن و ا يخرجهم من الظلمات الى النور والذين كفروا أ و ل ي ا ؤ ه م الطاغوت يخرجونهم من النور الى الظلمات أ و ل ئ ك أ ص ح ا ب النار هم فيها خالدون أ ل م تر إ ل ى الذي حج ا إ ب ر ا ه ي م في ربه أ ن آ ت ا ه الله الملك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 قال فخذ أ ر ب ع ة من الطير فصرهن إ ل ي ك ثم ج ع ل على كل جبل منهن جزءا ثم د ع ه ن ي أ ت ي ن ك سعيا واعلم و ع ل م و ع ل م ان الله عزيز حكيم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 ومن يؤت الحكمه فقد اوتي خيرا كثيرا وما يذكر إ ل ا أ و ل و الالباب وما انفقتم من نفقه او نذرتم من نذر فان الله يعلمه وما للظالمين من انصار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 فمن ََْ جاءه ُ م و ع ظ ٌ من ِْ ربه َِِّ فانتهى ََ فله ََُ ما َ سلف َََ و َ أ َ م ْ ر ُ ه ُ الى َ الله َِّ ومن ََْ عاد َ فاولئك َ أ ََِ أ َ ص ْ ح َ ا ب ُ النار َِّ هم ُْ فيها َِ خالدون ََُِ يمحق ََُْ الله َُّ الربا َِ ويربي َُْ الصدقات َََِّ والله ََُّ لا َ يحب ُُِّ كل َُّ كفار ٍََّ أ َ ث ِ ي م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 و إ ن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان م ق ب و ض ة ف إ ن أ م ن بعضكم بعضا فليؤد الذي ائتمن أ م ا ن ت ه وليتق الله ربه ولا تكتموا ا ل ش ه ا د ة ومن يكتمها فانه اثم قلبه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 الله لا إ إ لا هو العزيز الع الحكيم إن الدين عند الله الإسلام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 ومن ََ يفعل ََْْ ذلك ََِ فليس َََْ من َِ الله َِّ في ِ شيء ٍَْ الا َّ أ َ ن تتقوا ََُّ منهم ُِْْ تقى َُ ويحذركم ََُُُُِّ الله َُّ نفسه ََُْ و َ إ ِ ل َ ى الله َِّ المصير َُِْ قل ُْ إ ِ ن تخفوا ُُْ ما َ في ِ صدوركم ُُُِْ أ َ و ْ تبدوه َُُُ يعلمه ََُْ الله َّ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 وما عملت من سوء تود لو أ ن بينها وبينه أ م د ا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله ر ؤ و ف بالعباد قل إ ن كنتم تحبون الله فاتبعوني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 موسوعه ا ل ن ا ل س ي ل م ع ل و م ة الاسلاميه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 غير المغضوب عليهم ولا الضلين ا آ م ي ن إن الله اصطفى آ د م ونوحا وال إ ب ر ا ه ي م و آ ل عمران على العالمين ر ي ه بعضها من بعض والله سميع عليم إ ذ قالت ا م ر أ ة عمران رب ي إ ن ي نذرت لك ما في بطني محررا, محررا فتقبل مني إ ن ك أ ن ت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب اني وضعتها انثى والله اعلم بما وضعت وليس ذكرك الانثى واني سميتها مريم واني اعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم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 مصدقا بكلمه من الله وسيدا وحصورا, وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين قال رب انا يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامراتي العاقل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 من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا فقل تعالوا ندع ابناءنا و أ ب ن ا ء ك م وانفسنا ن س ا ونساءكم و ن أ و أ ن ف س ك م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 فان تولوا فان الله عليم بالمفسدين قل يا اهل الكتاب تعالوا إ ل ى كلمه سواء بيننا وبينكم أ الا نعبد إ ل ا الله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 ولا تؤمنوا إ ل ا لمن تبع دينكم قل إ ن الهدى هدى الله أ ن يؤتى أ ح د مثل ما اوتيتم أن يؤتى أحد يؤتى مثل م او أ ت يحاجوكم ت م أو ي عند ربكم قل إ ن الفضل بيد الله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 ومنهم من ان تامنه بدينار لا يؤده إ ل ي ك الا ما دمت عليه قائما ذلك بانهم قالوا ليس علينا في الاميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون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 ولا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامه ولا, ينظر إليهم يوم القيامة ولا, يزكيهم, ولا يزكيهم ولهم عذاب أ ل ي م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 ايامركم بالكفر بعد اذ انتم مسلمون واذ اخذ الله ميثاق النبيين لما اتيتكم من كتاب وحكمه ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنون به ولتنصرونه قال أ َ أ َ ق َ ر َ ر ْ ت ُ م ْ و َ أ َ خ َ ذ ْ ت ُ م ْ على ََ ذلكم َُِْ إ ِ ص ْ ر ِ ه ِ قالوا أ َ ق َ ر َ ر ْ ن َ ا قال فاشهدوا ُ و َ أ َ ن َ ا معكم ََُْ من َِ الشاهدين ََِِّ فمن ََْ تولى َََ بعد ََْ ذلك ََِ فاولئك َََِ هم ُُ الفاسقون ََُِْ افغير دين الله يبغون وله اسلم من في السماوات والارض, وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا, وكرها طوعا وكرها واليه يرجعون قل امنا بالله وما انزل علينا وما انزل على ابراهيم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 إ ن الذين كفروا بعد إ ي م ا ن ه م ثم ازدادوا كفرا ثم ز ا د و ا كفرا لن تقبل توبتهم و أ و ل ئ ك هم الضالون إ ن الذين كفروا وماتوا وهم كفار وماتوا وهم كفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا, يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أ و ل ئ ك لهم عذاب اليم وما لهم من ناصرين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 せみ a らわの r なさん。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 اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أ ن ع م ت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضلين ا اذا جاء نصر الله والفتح و ر أ ي ت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا الله أ ك ب ر الله اكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر الله اكبر ل ل ه أ 「あなたはあなたのお話を聞いてくれている」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 الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أ ح د الله, الله اكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد اللهم إ ن ا نحمدك ونستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إ ل ي ك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله نشكرك ولا نكفرك اللهم إ ي ا ك نعبد ولك نصلي ونسجد و إ ل ي ك ن س ع ى ونحفد نرجو رحمتك نرجو نرجو رحمتك و ن خ ش ى عذابك اللهم لك الحمد أ ن ت نور السماوات و ا ل أ ر ض ومن ف ي ه م ولك الحمد أ ن ت قيوم السماوات و ا ل أ ر ض ومن ف ي ه م ولك الحمد أ ن ت الحق وقولك حق ووعدك حق ولقاؤك حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق و ا ل س ا ع ة حق Help!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 اللهم إ ن ا ن س أ ل ك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه و أ و ل ه و آ خ ر ه وباطنه وظاهره والدرجات العلا من ا ل ج ن ة يا ذا العطاء والفضل والمنه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 خ ش ي ت ك في الغيب و ا ل ش ه ا د ة و ك ل م ة الحق في الغضب والرضا والقصد في الفقر والغنى و ن س أ ل ك اللهم نعيما لا ينفد و ق ر ة عين لا تنقطع و ن س أ ل ك م ر ا ف ق ة نبيك صلى الله عليه وسلم في أ ع ل ى جنات الخد ل يا رب العالمين يا أ ك ر م ا ل أ ك ر م ي ن ويا أ ج و د ا ل أ ج و د يا ن ي عظيم المن يا كريم الصفح يا حسن التجاوز يا من أ ظ ه ر الحسن وستر القبيح يا من لا يؤاخذ بالجريره يا من يجير ولا يجار عليه يا بديع السماوات و ا ل أ ر ض يا فاطر السماوات و ا ل أ ر ض ن س أ ل ك ب أ س م ا ئ ك الحسنى وصفاتك ا ل ع ل ا أ ن تكتبنا في هذه ا ل ل ي ل ة ا ل ش ر ي ف ة من عتقائك من النار اللهم اعتق رقابنا ورقاب أ ب ا ئ ن ا و أ م ه ا ت ن ا و و ل ا ة أ م ر ن ا و أ ز و ا ج ن ا وذرياتنا و أ ق ا ر ب ن ا وذوي رحمنا ومن أ ح ب ن ا فيك ومن أ ح ب ب ن ا ه فيك من النار برحمتك يا عزيز يا غفار اللهم إ ن ك عفو تحب العفو فاعف و عنا اللهم إ ن ك عفو تحب العفو ف ع ف عنا اللهم انك عفو كريم, كريم تحب العفو تحب العفو فاعف عنا, عنا يا كريم اللهم يا قاضي الحاجات اللهم يا رفيع الدرجات اغفر للمسلمين والمسلمات ا ل أ ح ي ا ء منهم و ا ل أ م و ا ت إ ن ك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم فارج الهم كاشف الغم مجيب د ع و ة المضطرين رحمن الدنيا و ا ل آ خ ر ة ورحمهما ن س أ ل ك اللهم رحمه من عندك تغنينا عن ر ح م ة من سواك اللهم اهد قلوبنا اللهم أ ص ل ح قلوبنا وثبت حجتنا واغسل حوبتنا اللهم اسلل ا سخائم صدورنا نعوذ بك اللهم أ ن نقول زورا أ و نغشى فجورا أ و نقترف على أ ن ف س ن ا سوءا أ و نجره إ ل ى مسلم اللهم اغفر ذنوبنا كلها دقها وجلها و أ و ل ه ا واخرها وعلانيتها وسرها يا ذا الجلال و ا ل إ ك ر ا م اللهم فرج هم المهمومين ونفس ّ كرب المكروبين وفك أ س ر ا ل م أ س و ر ي ن و ق ض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا أ ر ح م الراحمين اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إ ل ا غفرته ولا هما إ ل ا فرجته ولا كربا إ ل ا نفسته و ل ا د ي ن ا إ ل ا ق ض ل ا و ل ا م ر ي ض ا إ ل ا ش ف ي م و ل ا م ي ت اللهم إ ا ح م ز ك ي ا أ ر ح م ا ل ر ا ح م ي ن اللهم اعز ا ل إ س ل ا م والمسلمين اللهم اعز ا ل إ س ل ا م والمسلمين ا ن ص ر حرمين、الشريفين. اللهم ش ر ي ي ف ن ا ل وفقه لما تحب وترضى وخذ بناصيته للبر والتقوى اللهم ك له على الحق مؤيدا ونصيرا ومعينا وظهيرا اللهم وفقه وولي عهده و إ خ و ا ن ه م و أ ع و ا ن ه م إ ل ى ما فيه صلاح البلاد والعباد اللهم احفظ جنودنا وحصن حدودنا ووفق رجال أ م ن ن ا تقبل شهداءهم وعاف جرحاهم واشف مرضاهم وردهم سالمين غانمين اللهم رد عنا وعن بلادنا كيد الكائدين وحقد الحاقدين وحسد الحاسدين وعدوان المعتدين اللهم احفظنا من شر ا ل أ ش ر ا ر وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار ربنا آ ت ن ا في الدنيا ح س ن ة وفي ا ل آ خ ر ة ح س ن ة وقنا عذاب النار اللهم ماقسمت في هذه ا ل ل ي ل ة ا ل ش ر ي ف ة من خير و س ل ا م ة و ص ح ة و س ع ة رزق فاجعل لنا منه أ و ف ر الحظ والنصيب وما أ ن ز ل فيها من شر وبلاء وفتنه فاصرفه عنا وعن المسلمين ربنا تقبل منا إ ن ك أ ن ت السميع العليم وتب علينا إ ن ك أ ن ت التواب الرحيم واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين ا ل أ ح ي ا ء منهم والميتين برحمتك يا أ ر ح م الراحمين اللهم إ ن ك تسمع كلامنا وترى مكاننا وتعلم سرنا وعلانيتنا ولا يخفى عليك شيء من أ م ر ن ا نحن الفقراء إ ل ي ك البؤساء المنطرحون بين يديك نرفع أكف الضراعة نرفع اكف ل ر نرفع ا ع ة أ ا ل ض ر ا ع ة اللهم لا تردها صفرا اللهم لا تردنا خائبين ولا من فضلك محرومين ولا عن بابك مطرودين واجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما واجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما اللهم لا تفرق جمعنا هذا إ ل ا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل متقبل مبرور وتجاره لم تبور يا عزيز يا غفور اللهم إ ن ا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناءا عليك أ ن ت كما أ ث ن ي ت على نفسك وصل ّ اللهم وسلم وبارك ما زهرت النجوم وما تلاحمت الغيوم على ا ل ر ح م ة ا ل م ه د ا ة و ا ل ن ع م ة المسدا نبينا محمد بن عبد الله و ع ل ى آ ل ه وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهدى الله أ ك ب ر الله أ ك ب ر الله أ ك ب ر 「あなたはのことはあなのことははは